وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَآءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اِذَا تَمَاءَ رَاعَنَهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ فَمَا أُنَاعَنَهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا ذاتهم من شيء ان كانوا ان كانوا يجحدون بآيات الله وحاقه مما كانوا به يستهزئون